「叶うことに気づいてくれますか?<音楽>」 わいよ س ي موسوعه النابلسي ر ا ي ف س ت ج ن ا ل ل ع ل ا م الاسلاميه به من ضر و ت ي ه أ ه و ف ل رحمة من عم م ن الصافرين و ع د خ ل ن ا ه م ف ي رحمتنا إ ن ه م من الاسلاميه ص ل ح ي ن وذنون ف موسوعه النابلسي ل ه إلا أنت ب للعلوم ن الاسلاميه غ حياوأصلحنا له, له, له زوجة。 هم ك ا ن و ا س ا ك ت و ن ر محمد راتب ا ل ن ا ب والتي احصنت فرجها فنفخنا موسوعه فأتق و ت النابلسي ن للعلوم ن ي ع م ل من ا ل ص ا ل ح ا ت Obrigado.、Wow, wow.